الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن احتج بهدهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فالكلام حول حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم وغيره والذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه جل وعلا انه قال سبحانه يا عبادي كلكم ضال الا من هديته يا عبادي اني حرمت الظلم حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي خلكم عار الا من كسوته فاستكسوني عكسكم يا عبادي انكم تخطئون لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من كل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على افقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيته كل واحد من مساله ما نقص ذلك من عندي إلا كما يلقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إلا ما هي أعمالكم وصيها لكم ثم وفقكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ما هو شيء ما يتعلق بأمر الظلم وأن الله جل وعلا حرمه على نفسه وتقدس جل وعلا وتنزه عن ابن ما احدا بل صفته سبحانه انه يعفو ويتجاوز ويقبل توبة التائب ويقل عشرة المستقيل ويبدل السيئات من تاب ولده يبدلها على حسنات فضلا منه جل وعلا وجودا وماذا شئ ما يتعلق بفحش الظلم واختلاف اشكاله وصوره وان ابشعه واسوعه الشرك بالله جل وعلا ثم يليه بقية كبائر الذنوب كقتل النفس والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وغنف المحصنات الى غير ذلك من انواع الكبائر ومما ما يتعلق بشان الهدايه وأنه لا مهدي إلا من هداه الله وأن الإنسان لا يحصل الخير والهداية إلا بلطف من المولى جل وعلا فكل العباد ضالون إلا من هداه الله وكما يقول عبده خليل محمد صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاعون وخير الخطائين التوابون والله يقول لكم تخطئون بالليل والنهار ويقول انا اغفر الذنوب فيوجهنا ويامرنا ان نستغفره وما الله جل وعلا علم غفلتنا لو شاء وجهلنا فشرع لنا والذمن ان نسأله الهدايه في كل فرقة من فرائض ديننا وفي كل فلا اهدنا السراط المستقيم السراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذمن ربنا جل وعلا ان نسأله الهدايه رحمة من هذين وإحسان لنا ففيعلم ضعفنا وجهلنا وغفلتنا فرحمنا جل وعلا وأنهمنا بهذا الخير العظيم ثم في هذا قول المال يا عنادي خلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم ألغني جائع إلا أن أطعمه الله ومن الأطعمة بين يديه جائع إلا أن أطعمه الله الله جل وعلا هو الذي بيده الامر قد يكون الإنسان عنده صنوف الماكل والمطاعم والمشارب ولكن اصيب بمانع مرض حال بينه وبين التلذذ وربما حماه الطبيب تناول هذه الاطعمه واصبح لا يعيش الا على سائر من السوائل، ولله جل وعلا في خلقه شؤون فكل الخلق المحتاجون للأكل اجيائعون الا ان اطعمهم الله والله هو الرزاق ذو القوة المتين خلق الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى فكل خلقه تسبح بحمده وام شيء لا يسبح بحمده ثم يقول جل وعلا يا عبادي كلكم عاري الا من كسوته فاستكسوا لي اخشكم الخلق اليوم منهم عار من الملابس ومنهم عار من لباس التقوى وهذا اشد عريا لأن عري الدنيا وعري الملابس لا يطول عمده فرب عار اليوم كاس في الغد ورب كاس اليوم عار في الغد ولكن العري الذي ما بعده اسوا منه هو العري من التقوى لباس التقوى هو اللباس العظيم النافع وافتقاد لباس التقوى هو العري الخطير فيحتاج العبد ان يسأل ربه ان يخسوه لباس الايمان لباس التقوى وان يخسوه ما يسر به جسده من حلال من حرام وهذا كله من الله جل وعلا يقول اخبر ربنا جل وعلا ان الخلق لا يضرون مهما ارادوا ان يفعلوا امرا فهو جل وعلا العلي الحكيم والعظيم القهار لا يغلب ولا يقهر ولا يضر الكون كله ملكه الغني والفقير التقي والشقي كلهم في ملك الله جل وعلا هو المالك لكل شيء فلا يضرب الناس مضرته ولكن من احسن فلنفسه احسن ومن اساء فعليها اساء وربنا جل وعلا غني علي حكيم واعلم الناس طاعة لله واشدهم انتجاعا اليه وتقرب منه وذكرا له لا ينفع الرب جل وعلا لانه الغني الغني الذي لا حدود له القوي الذي قوته لا نواية لها وإنما من أحسن واتق الله جل وعلا فلنفسه جلب الخير بإذن الله ومن شقي وأثى فعلى نفسه إساءته وهو يسعى لإشقائها ثم يقول المولى سبحانه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم انظروا الى هذا الخرم العظيم من المولى الكريم جل وعلا يسيغن اعذاب اليه بمعاصيهم ويوجههم للتوبة ليتوب عليهم ينعم عليهم جل وعلا فيتخذون من نعمه وسائل لمعصيته ومع ذلك يمهل سبحانه وتعالى ويقبل الهذر المعتذر من المعتذر ويقبل الاستقاله من المستقيل ويغفر للمستغفر بل وعد جل وعلا المستغفرين بالخير العظيم بامدادهم بالخير والنعم بدفت الخيرات لهم فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا المهم أن الإنسان يستغفر الله صادقا في إقباله عليه جادا في طلب الوغزرة معترفا بالإساءة والخطأ معتقدا انه الا إن لم يلطفه اللطيف الخبير فقد هلك يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب فاستغفروني اغفر لكم من جوده وكرمه انه في كل ليلة يقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه سؤلاه والعباد اكثرهم في غفله من كان في راد عيش نسي ما سبق ذلك العيش من فقر وفاقه ونسي ان الحوادث كثيرا ما تضيت المتناعمين وان الفجائع كثيرا ما تفجع العاملين أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون نعوذ بالله من مكره والأمن من إن نعم ربنا جل وعلا وإحسانه بنا وكرمه وجوده لا حدود له فهل من متعرض لنفحات ربه وطالب لعطاها ومستقيل من ذنبه قبل ان يفوت الاوان قبل ان يقول كل مفرط رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت قبل ان يقول القائل يا ليت له رد ولكن لا مجال لرد ولا لاعاده وانما الدنيا مكان العمل والزراعه والحرف والتحصيل فالدنيا عمل ولا حساب والاخره حساب ولا عمل انتهى وقت العمل في الدنيا ولن يبقى الى الحساب فمن ختم له بعمل خير وطاعة مثمرة وتجنب لما لا يحبه الله جل وعلا ورسوله فذلك مستعيد ومن اتبع نفسه وراها ومكنها من مطالبها ورغباتها فقد قال المولى جل وعلا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي اسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يمنحنا جميعا البصيره في الدين وان يرزقنا العمل الصالح الذي يرضيه عنا وان يهيئ لنا من امرنا رشدا وأن يهبنا قلوبا حية وتيقظة وألسلة رطبه من ذكره دائما اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا جميعا في هذا المكان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن من الذين إذا ذكروا ذكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإن اصيبوا علموا أن ذلك سارعوا ذنوبهم وبقضاء من الله جل وعلا فصبروا واحتسبوا لان من اذا اذنب استغفر واذا اعطي شكر واذا اصيبت الصبر هذا يحوز اسباب السعاده كلها اللهم يا الهنا مولانا لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا يا حي يا قيوم الا وقد غفرت ذنوبنا وخلت عشراتنا وغفرت زلاتنا وبدلت سيئاتنا حسنات بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا في هذا المكان اجمعين واغفر لهم لأمواتنا وأحيائنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وسائر قراباتنا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا لطريق الحق وسديد الصواب وجلدنا يا إلهنا كل طريق يؤدي إلى سخطك إنك موجب الدعاء. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أزل الشرك والمشركين. آمين. اللهم أزل الشرك والمشركين. ودمر يا إلهنا أعداء الدين آمين. واجعل بلدنا هذا آمرا مطمئنا. سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أصلح فاسد المسلمين لهم. اللهم اغني فقيرهم واشبعهم واكسوا لهم وامن خائفهم يا وأشبع جائعهم اللهم اغني فقيرهم خائفهم عدوهم اللهم يا قيوم آمين. اللهم اغني فقيرهم يقولون عدوهم اللهم يا إلهنا يقولون قالتهم في كل مكان آمين. ومن سبق في يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم ان بمن يخافك ويرجوك ويرعى لامتي محمد ذمتها يوم يجب الدعاء لا اله الا انت ان قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلت وانت أصدق القائلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ندعوك يا الهنا ومولانا للمسلمين في كل مكان لان تفرج خرب المكروبين وترفع هموم المهمومين آمين وتغني الفقراء المعوذين يا رب العالمين وتؤمن روع الخائفين يا ارحم الراحمين اللهم ارنا في اعداء دينك من اليهود والشيوعيين والملاحده في كل مكان والنصارى وسائر الكفره ان ترين فيهم عجائب قدرتك وان ترفع سطوتهم وهيمنتهم على المسلمين وان تجعل امر المسلمين راجعا اليهم يا الهنا وأن توفقهم للحكم بما انزل والعمل بما شرعت إنك مجيب الدعاء سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا خوة إلا ذك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والصحابته ومن دعا بدعوته وترسخ بسنته لأم الدين أجمعين